أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون.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 وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ 119. لا يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون 110. <هو> جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنار ملصرا إن في ذلك لآيات لقوم <يسمعون> <قالوا> 112. واتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني 114. له ما في السماوات وما في الأرض 115. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون